ل جُنَا حلَدَِّ فيِي أَب إَِّ وَلَ أَبن إهَّ وَلَ إِخْوِ وَلا إِخْخواالَِّ وَلَ أَبن إِخْوَالَِّ أَخَواتِهَِّ وَلا لِسَائهٍِ وَلا لِسَائِهَِّ وَلَ مَ مَلَكَس أَمَانُهُم وَالتَّتينَ الله إِ اللهَّظَ كَانَ على كلُلِْ شيءَيء شَهيد إنِ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تسليما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 لَ إَِّا يَنتَهِ المُنَافكونَ والَّينَ فيِي قُلوبِهِمَّ رَضُ وَمُدفونَ فِيمَذينَةِ لَ نُورِيًاَّكَ بِهِم لَ نُغرًاَّتَ بِهِم ثمَّ لا يُجَاورونتَ فِيذاَا إِلا قليلَ يَظُنُّونَنَّ أَنَّ مَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا صُنَّ سَمَّاهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَنْتهِوا دِينَتَ اللَّهِ تَبدِيلًا